فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغْتِ الْحُلْقُومْ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذِينَ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَّ لَا تُبَصِّرُونَ فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين